يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون